آمالنا نهرا تسيل عظبا كما السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل. فجيل. آمالنا نهرا تسيل عظبا كما السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل. انت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي او على سنن وعن المبادئ بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما Oh, I don't لو لا تكون لوحدي او جاي انت بالتحدي تصنع